الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في سياق ابتدأه بهذا الخطاب يخاطب به بني إسرائيل مذكرا لهم بنعمه فالله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكرهم بالنعم وذكرهم بالنقم فهو يذكرهم بالائه من أجل أن يشكروه وأن يعبدوه وأن يستجيبوا لرسله عليهم الصلاة والسلام وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فصر فلهم الخطاب هذا التصريف بين ذكري عقوباته ومثلاته التي نزلت بهم وبين ذكري أيضا النعم التي أعطاهم وحباهم بها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا ذرية يعقوب يا أولاد يعقوب عليه السلام فإن إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم اذكروا نعمي الكثيرة عليكم اذكروها بقلوبكم والهجو بها بألسنتكم اذكروها بالقلوب بالاستحضار استحضار النعمة واذكروها بالألسن بالإقرار والاعتراف واذكروها بحالكم بالاستجابة والانقياد والامتثال والتواضع لله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على عالم زمانكم وأني فضلتكم على العالمين بعضهم يقول على الجم الغفير لكن ليس بأفضل من هذه الأمة لأن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فالله اصطفاهم وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائل هذه الأمة وما فضلها به. ومثل حالها مع من قبلها برجل استأجر أجراء فعملوا له إلى منتصف النهار أدى بمنزلة اليهود ثم انقطعوا فقال لهم أتم عملكم واستوفوا أجركم فابوا ثم استأجر أجراء فعملوا إلى العصر ثم انقطعوا فقال أتم عملكم تستوفون أجركم فأبوا فجاءت هذه الأمة في آخر اليوم في آخر النهار بعد العصر إلى غروب الشمس فاستوفوا أجرهم فهذه الأمة آخر الأمم إلا أنها أفضل وأكرم على الله تبارك وتعالى والنصوص في هذا كثيرة فقوله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على العالمين الذي عليه الجمهور من المفسرين فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم فضلوا على عالم زمانهم ولم يفضلوا على جميع الأمم بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من الفوائد من هذه الآية يا بني إسرائيل خاطبهم بهذا الخطاب مذكرا لهم بأسلافهم يا أولاد يعقوب يعني يقول أنتم من سلالة كريمة طيبة فاللائق بكم الاستجابة والامتثال والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وهكذا من خاطب غيره في نصحه ودعوته فينبغي أي يخاطبه بالخطاب الذي يكون أدعى إلى القبول لا يسكه كما يقال صك الجندل وينشقه الخردل ثم يريد منه بعد ذلك أن يستجيب إذا نصحت الولد إذا نصحت الزوجة إذا نصحت الجار إذا نصحت القريب إذا نصحت أي من الناس فإنه ينبغي أن يسلك الطريق الموصل إلى المطلوب طريق الاليق والأرفق والأحسن فتقول له مثلك لا يفعل كذا مثلك ينبغي أن يكون على حال من الاستقامة وما يليق بمقامك ومنزلك وحالك فإذا كان فرعون هو أعتاء الخلق والله عز وجل يقول لنبيين كريمين يقول لكليمه موسى صلى الله عليه وسلم ولأخيه هارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فإذا كان هذا مطلوب مع فرعون في الخطاب الدعوي فغير فرعون من بابي أولى ولذلك لما دخل أحدهم على الخليفة وقال له إني قائل لك ومغلظ عليك فقال مهلا لست بأسوأ من فرعون ولست بأفضل من موسى عليه السلام يقول إذا كان موسى وهو الكليم يقال له في خطاب أسوأ الخلق فقل له قولا لينا اذا الخطاب اللين مع الناس في دعوتهم إذا كان المقصود الاستجابة هذا هو اللائق أما هذه المهاترات والمصارمات والشتم عبر وسائل التواصل فهذا لا يليق والتنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه ولا تنابز بالألقاب ورمي الناس بالظنون الكاذبة والقدح في نياتهم ومقاصدهم هذا لا يمكن أن يحصل معه نفع ولا قبول ولا استجابة ومن كان بهذه المثابة فإن القلوب ترفضه والنفوس تنفر عنه بما جبلت عليه من كراهية الشدة والغلظة ومن كان ديدنه سوء الظن بالناس وحمل هؤلاء وما يقولون على أسوأ المحامل احتاج الناس إلى شيء من الرفق لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والتفرق فلا يصح مثل هذا النوع من المصارمة الذي لا يزيد الناس إلا تفرقا ويجعل الكثيرين يرتمون بأحضان الشياطين لربما نفورا أو نكاية بهذا الذي يحصل بينهم وبينه المنافرة هؤلاء الناس هؤلاء الشباب هؤلاء يحتاجون الى احتواء المخطئ يعلم الجاهل يعلم المقصر يسدد يكمل بعضهم بعضا أما بهذه الطريقة ثم نريد من الآخرين ان يستجيبوا فإن هذا بعيد وهو خلاف الحكمة هذا خطاب ربنا تبارك وتعالى يا بني إسرائيل ويذكرهم بهذه النعم وهذا أيضا يؤخذ منه أن الرب تبارك وتعالى يمن على عباده وقد تكلمنا على اسمه المنان في الكلام على الأسماء الحسنى والمن وأن ذلك مذموم إذا صدر من الخلق فالمخلوق لا يحسن به ولا يجمل بحاله من الأحوال أن يمن على غيره يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أما منته تبارك وتعالى على خلقه فهذه تاقتضي عبوديتهم وطاعتهم واستجابتهم فهو صاحب الفضل والإحسان والإنعام وهو الأول والآخر فمبدأ النعم منه ومنتهى الأمور إليه ونواصي الخلق تحت قبضته وتصرفه فإذا من على عباده فذلك في موضعه بخلاف منة المخلوق التي يكون فيها نوع من جرح المشاعر والإذاء والألم ونحو ذلك فهنا الله تبارك وتعالى يمن عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ويأخذ من هذه الآية أيها الأحبة أن التذكير بالنعم مطلب لأن النفوس تغفل عن هذه النعم وكثير من الناس لا يتحرك قلبه إلا حال الفقد يعني لا يتذكر إلا إذا فقد النعمة وإذا فقد النعمة ما قد لا ترجع إليه مرة ثانية قد لا ترجع إليه نحن ننعم بنعم كثيرة جدا هذا الهواء البارد الآن هذه الكهرباء لو انطفأت وبقي الناس في الحر ساعات لعرفوا قدر هذه النعمة الماء البارد نعمة في قوله تبارك وتعالى لا لتسألن يومئذ عن النعيم هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا السؤال يرد يسأل الانسان عن الماء البارد ألم اسقك الماء البارد في الحديث القدسي يسأل الانسان عن هذا ثم لا تسألنا يومئذ عن النعيم اذا كان الماء البارد يسأل انسان عنه الحاسب عليه سقيناك الماء البارد الله يقول له ألم أسقيك الماء البارد؟ فماذا عن الطيبات من المطعوم وألوان المشروبات واللذات والفرش والمراكب وأنواع النعم من الزوجات والأولاد الذين لو قيل له الولد الواحد تعدل به الدنيا قال لا لو اعطي الدنيا على أن يبذل ولدا واحدا لم يبلغ السنة لقال لا وجاءه من غير ثمن وكذلك أيضا ما أعطى الله عز وجل الإنسان من هذه العافية وهذه الأعضاء لو قيل له هذه الكبد هذه الكلى هذا القلب ليس بيننا أيها الأحبة وبين ذاك المبتلى الذي يعاني من سرطان في الكبد أو تليف في الكبد أو فشل كلوي أو غير ذلك ليس بيننا إلا رحمة الله عز وجل لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فهذا يمكن الإنسان بلحظة بأقل من الثانية أن يقع له هذا المرض ثم بعد ذلك يقال له ها كم تبذل حتى يرتفع هذا المرض قال أبذل الدنيا وما فيها ثيابي في التي علي أدفعها وأبذلها في سبيل أني أعود إلى عافيتي ولكن مثل هذه القضايا لا يحصل فيها الفداء فيتعرض العبد لالطاف الله عز وجل فمن الناس من لا يفيق إلا إذا حرم وسلب هذه النعمة وهذه العافية افتقر أو سلبت عافيته فمرض أو صار إلى حال من الاكتئاب والألم والوحشة وضيق الصدر وأظلمت الدنيا في عينه من بعد ذلك منهم من يفيق ويبدأ يلجأ إلى الله ويذهب إلى الرقات وهنا وهناك لكن كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هذا الهواء الذي نتنفسه نعمة أيها الهواء لو كان الإنسان لا يستطيع التنفس إلا عبر جهاز يحمله إذا سافر ويتنقل معه أنبوب ينقله معه يصعب عليه الحركة والانتقال والذهاب وحضور المناسبات وكثير من التصرفات يعيقه فما بال هذه النعمة أيها الأحبة نغفل عنها قد يشكو الإنسان قلة ما في يده لكن لو نظر إلى حاله لوجد لو أن عنده ما لا يجده الخلفاء الخليفة كان يركب على الدابة أحسن مراكب الخليفة البرذون من منكم يركب؟ البرذون ويتنقل عليه يذهب إلى عمله ويحمل أهله على عربه ويسافر بهم إلى مكة على دابة خليفة هكذا كان يفعل يركب معه أولاده ونسائه في هذه المراكب الجمال والهوادج والبرازين أضعف واحد اليوم يركب السيارات الخليفة أيها الأحبة كان في أحسن حالاته إنه يقف أمامه اثنان كل واحد معه مهفة يحرك الهواء أمام وجهه لكن هل هذا يوازي هذه النعمة التي نشاهدها هذه النعم رودة الهواء عبر هذه الأجهزة الخليفة ما وجد هذا الماء الذي كان يؤتى به الخليفة هل كان من المياه هذه المقطرة هذه المياه المعقمة والطعام الذي يأكله هل بهذه الآلات وهذا التنظيف وهذا التعقيم والدار التي يسكنها هي مثل هذه الدور التي محكمة أو أن الحشرات تعشعش فيها ولو كانت دار الخليفة وإذا جاء الظلام عم الظلام فأوقدت السرج ورائحة السرج تملأ المكان من من بيته يوقد فيه السرج ليس عنده كهرباء وليس عند هذه الأفران الخليفة إذا يصنع له طعامه على الحطب من منه يوقد حطبا في بيته ليصنع له الطعام فأقول أقل الناس اليوم يجد ما لا يجده الخليفة في السابق دعك من الكنوز والأموال المدخرات هذه لا ينتفع بها القضية فيما يمس هذا الجسد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يتحدث عن ما لا يمكن الاحتراز منه من النجاسات التي يعفى عنها يقول مثل بعر الفار فإن هذا يصعب الاحتراز منه في العجين يعني في وقتهم بعر الفار يختلط مع العجين إن هذا أمر يعفى عنه لأنه لا يمكن الاحتراز منه عادي عندهم ما الذي يستطيع أن يحترز منه لكن اليوم من يأكل هذا الخبز وقد اختلط بمثل هذه الأشياء ولذلك أقول التذكير بالنعم أيها الأحبة مطلب تاج يذكر الناس دائما ويذكر إنسان نفسه بها ويذكر أولاده وإذا جلسوا على الموائد شربوا الماء البارد قال لهم هذه نعمة إذا جلسوا آمنين متفكهين في بيوتهم لا يخافون يذكرون لهم إخوانا يعيشون في خوف وقلق يعيشون ينامون في أقبيح تتساقط عليهم قذائف يعيشون في أماكن لاجئين قد تفرقوا يعيشون تحت قذائف حمم تبيد الجم الغفير من الناس أصوات نحن الآن تجد الناس الأطفال لربما يخافون من أصوات هذه الألعاب التي لربما يسمعون أصواتها في أيام العيد ويفزع الأطفال ويبكون فيتذكر الإنسان أولاد المسلمين في بلاد الشام وغير بلاد الشام يسمعون أصوات القذائف والبراميل التي تهلك الأخضر واليابس العمارة بكاملها تسقط على من فيها بأدوارها ويبحثون عنهم تحت الركام ويخرج الأطفال وقد اختلطوا بهذه هذه نعم أيها الأحبة إن لم تذكر وتشكر وإلا فقد تسلب ذكر إنسان دائما هذا كونك في مأمن مع أهلك مع أولادك كونك تجد قت يومك الله عز وجل أعطاك عافية لا تتردد على هذه المستشفيات كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام غسيل للكل أو غير ذلك هذه نعمة يحتاج الإنسان أن يشكره وهو قائم وهو قاعد يلهج بذكر الله عز وجل وعود الأولاد على هذا عود النساء بطر النعمة مؤذن بزوالها ذهابها ثم أيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنامت عليكم كما قيل على قدر المقام يكون الملام إذا كان مثل هؤلاء بهذه المثابة أولاد يعقوب فإن كفر النعم إذا صدر عنهم فإنه يكون أقبح وأشد فإذا كفر بالله وأعرض عنه وكفر بنعمته من عرفه فإن ذلك يكون أشد وأغلب في القبح وهذه الأمة أشرف من بني إسرائيل ونبيها أشرف وكتابها أشرف ونعم الله عليها أكثر من نعمه على بني إسرائيل فإذا وقع من هذه الأمة كفر النعم والإعراض عنها فإن ذلك يؤذن ب سلبي هذه النعم وأني فضلتكم على العالمين الله فضل هذه الأمة أيضا على بني إسرائيل وعلى غيرهم أفضل أمة على الاطلاق هي هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم هذا اصطفاء والله عز وجل يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه الأمة على سائر الأمم فينبغي أن نكون على قدر هذا الاختيار والتشريف وذلك يقتضي أن الأمة ترتفع وتمتثل وتكون على حال لائقة بأمة تشهد على الأمم الأمة الوسط فتكون بأخلاقها قبل مقالها داعية إلى الله تبارك وتعالى إن الكثيرين أيها الأحبة لم يعرفوا قدرهم من ابناء هذه الأمة فتشبهوا بأعدائهم وأصبح في ظاهره لا تجد فرقا بينه وبين من يعبد غير الله أو يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر عليك هذا بالبوذي وبالنصراني وبغيره في هيئته الظاهرة وأما في الباطن فتجد من الموبقات والانحرافات وتجد من قبيح القول وفاحشه ما لا يصلح لأمة الاجتباء والاصطفاء فمثل هؤلاء إذا سافروا إذا راهم الناس إذا جاء من يفد على هذه البلاد من غير المسلمين يعني على بلاد المسلمين سواء كانت هذه البلاد أو غيرها ورأوا أحوال المسلمين فقد يكون ذلك صدا عن سبيل الله يصدونهم بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم لبعدهم عن التمسك بالدين يعني يرون فيهم من الفجور ما لا يرونه لربما في ابنائهم أو في أنفسهم فإذا سافر الإنسان إلى بلاد أخرى فينبغي أن يتذكر أنه يحمل رسالة وأنه من خير أمة أخرجت للناس فيكون في أحواله وأقواله وأفعاله على حال من الاعتدال والاستقامة ليكون قدوة صالحة لا يكون فتنة لغيره ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا قلنا بأن فتنة مصدر يعني فاتنين وكلام المفسرين في ذلك الأقوال التي تحتملها على أن فتنة هنا بمعنى فاتن اسم فاعل يعني لا تجعلنا فاتنين بسوء في فعالنا وتصرفاتنا فيفتن الناس يقولون هؤلاء على حق فيتركون الدين أو تسلط هؤلاء علينا فيستذلون ويفتنون ويقول لو كانوا على حق لما كانوا تحتنا مستعبدين وكذلك لا تجعلنا فتنة لا تجعلنا مفتونين تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا وكل هذه المعاني صحيحة والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة المقصود أيها الأحبة ان استحضار النعم والتذكير بها ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به والله عز وجل يقول لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ويقول إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويقول إذ كنتم قليلا فكثركم هذا في من قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة فهذا التذكير جار في الأمم قاطبه تذكير بالنعم سأل الله العظيم ان يفعهنا ويكم بما سمعنا قالناها وياكم هدا ته مهتدين والله اعلم صلى الله عليه من محمد وعلى اله